الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الامين وآله وصحبه اجمعين ايها الاخوة ايتها الاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الحديث عن الحوار لا بد أن نترحم على الشهداء الشهداء الذين ارتقوا بالأمس وقبل الأمس سلسلة طويلة كتبت على ابناء هذا الشعب أن يقدموا ويقدموا ويقدموا حتى تبزغ شمس الحرية شمس العودة شمس التحرير ان شاء الله الشهداء هم نارات هم علام هم عناوين المرحلة ما دامت المقاومة هي مشروع هذا الشعب مشروع هذه الأمة سيبقى الشهداء هم المنارات وهم الذين يقدموا بدمائهم ويروو تراب هذا الوطن باستمرار رحم الله الشهيد عبد المجيد دودين محمد السمان محمد الشهيد عبد المجيد صانع القيادات ذلك البطل المغوار الذي عمل بصمت لأكثر من ثلاثين من السنين في مواجهة الاحتلال قبل السلطة وهو في هذا الميدان يطارد العدو وساحة الوطن كلها له مرتع حتى لقي الله سبحانه وتعالى شهيدا ونسأل الله أن يتقبله مع النبيين والصديقين والشهداء هذا البطل كم من قادة صنعهم على عينه وسيكون له إن شاء الله في المستقبل في ذكر سيرته وجميل صنائعه مع المقاومة والمقاومين ومن من صنع ودرب من قادة المقاومة إن شاء الله ولعل الموضوع في ذكرى هؤلاء الشهداء يقفز إلى الذهن مباشرة موضوع التنسيق الأمني موضوع أجهزة دايتون درجة القول على أن هذه الأجهزة أجهزة فياض وأجهزة محمود عباس وأجهزة دايتون لكن في الواقع هذه أجهزة تبرع بصناعتها وبترتيبها وبدفع رواتبها وبتنظيم عقيدتها الأمنية وبتنسيق أعمالها مع العدو فريق أمني على رأسه كيف دايتل كان الكثيرون يتساءلوا ويتوقفوا عند هذه النقطة خاصة في الحوارات كان يغضب بعض المتحاضرون لأنه لا ننسق مع الاحتلال ولا ننسق ولا نعطي معلومات لذيتم ولا غيره ولكن الحقيقة كل الحقيقة تبرز حينما يقف الجنرال ذيتم في محاضرة طويلة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى محاضرة طويلة غير مترجمة فيما يقارب وهذه حديثة طبعا بتاريخ سبع مايو ما يقرب من 13 صحة بالقطع الكبير ويتحدث عن بناء الأجهزة عن كيفية هذا التدريب وتنقل بسهولة في دول المنطقة للتمهيد لترتيب هذه القوات في كل المواقع وفي كل الاتجاهات وكيف ينتقل بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالسهولة نفسها ويستمع له الجميع بالسهولة نفسها لدرجة انه هو مستغرب من مدى هذا التعاون وهذه الصناعة حتى تصف القضية بانه الطرف الوحيد العدو في المنطقة هو يقول انه الارهاب بمعنى هو يتحرك ويرتب وينظم وينسق ويرسم الأهداف الطرف الوحيد اللي خارج هذه اللعبة بل التي يواجهها هو الإرهاب والمقصود به هو المقاومة والمقاومين ولذلك أقول لكل الأطراف التي يزورها الجنرال كيف داته حينما تصبح, تصبح المقاومة هي الهدف الذي تسعون لإزاحته فما هو مستقبل المنطقة بعد ذلك لقد تحدثتم طويلا عن عملية التسوية وعن مستقبل عملية التسوية وعن السلام وفوائد السلام وواجهتم أولئك المقاومين الذين أسميتموهم بالعدميين والذين لا يرون أن عملية التسوية ستؤدي إلى النتيجة وخفتم في وجه هذا المشروع فماذا كانت النتيجة النتيجة بوضوح هي ضياع الضفة الغربية والمشروع الوطني في الضفة الغربية المشكلة يا سادة أنه أصبح مشروع دولتين التي تتحدثون عنها أصبح مجرد أفكار وشعارات وشعارات تتداولونها في السياسة لكن على واقع الأرض رسم الإسرائيليون خريطة المنطقة التي يريدونها وقرروا أن لا دولة فلسطينية في الضرفة الغربية وقرروا أن لا مستقبلة لأي تواصل فلسطيني في الضفة الغربية تحدثتم كثيرا على طاولة المفاوضات ووضعتم من الخطط ووضعتم من البرامج ما استهلك العديد من الكتب أو كما يذكر الصائب العرقات لأنه عنده صندوق من الاتفاقيات في ظهر السيارة ولذلك أعجب بكثرة ما فاوض فألف كتابا سماه الحياة مفاوضات أصبحت المفاوضات لذاتها وأصبحت عملية التسوية تأكل بعضها البعض بدون أي نهاية وبدون أي مستقبل ولا زالت دول المنطقة تنفخ في هذا الطريق ولا زالت الأجهزة الأمنية تتعاهم فيما بينها لمواجهة المقاومة والمقاومين وتفتح أبوابها لكيف دايتون وتستمع لنصائحه وتطبق برامجه ليس فقط في الضفة الغربية وفي الكيان الصهيوني بل في الدول المجاورة للأسف الشديد كل ذلك لنصل إلى النتيجة التي وصلنا إليها اليوم وصلنا إليها بالأمس ومنذ نجاح ديت وهو يفرق بالمناسبة بعد حرب غزة فرق يديه فرحا وقال لقد حققت ما وضعته من أهداف لقد رسمت صورة للأمن الفلسطيني نجح في تطبيقها لقد كان مرعوبا الكيان الصهيوني من انتفاضة جديدة تقام في الضفة الغربية عند الحرب على غزة ولكن بفضل الخطط التي وضعتها وبفضل التدريب الذي أجريته وبفضل التعاون الذي قمت به استطعت أن أصرف كل الغضب الفلسطيني إلى نهايات سعيدة وطوقت كل محاولات الثورة والتمرد وتأييد المقاومين في غزة إلى أن تصبحها لا شيء هذه كانت من النتائج البارزة التي صنعها في الضفة الغربية بالإضافة إلى ملاحقة المقاومين واعتقالهم وتعذيبهم وقتلهم أحيانا أو التعاون مع العدو الصهيوني لاعتقالهم بلا أمل في الخروج من السجن حل الدولتين يا سادة أصبح سرابا وخاصة أن محمود عباس للأسف الشديد يخرج ويقدم تقرير للرئيس الأمريكي وهذا التقرير يقدم فيه رؤيته للمستقبل ويخرج مسرورا بأن لا زال أوباما مصر على حل الدولتين وبأن لا زال أوباما يؤكد في سياسته الخارجية على أن لا استيطان لا توسع طبيعي نمو طبيعي ولا غير طبيعي لكن الغريب أن أوباما نفسه في أول تصريح له في وجود محمود عباس بيقول أنه هو مستغرب جدا من إصرار محمود عباس على استمرار الضغط على حماس في قطاع غزة حتى تقبل بشروط الرباعية نحن نعلم انه هذا هو الموقف الحقيقي منذ فازت حركة حماس في وموقف محمود عباس تحت عنوان الشرعية احيانا دولية واحيانا موقفه لأن تجربة التي خاضها وكان على رأسها والتي واجهت طريقا مزدودا يجب أن يخوضها غيره بل لابد أن تكون حماس أو يصنع بحماس كما صنع بحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اليوم حركة فتح تعاني كما تعاني حماس من عباس فيار بالمناسبة ما الذي جناه محمود عباس من هذا الخط العبثي الذي يصر عليه حتى الآن تاهت حركة التحرير الوطني فلسطيني فتح بين الدولة والتحرير بين المقاومة والأمن والتزامات في السلطة الوطنية تاهت ولذلك تجد إذا تكلمت عن المقاومة يقول هو برنامجنا ولم نعترف بإسرائيل والسجون مليئة بحركة فتح وإذا تكلمت عن التسوية يقولون نحن أربابها ونحن الذين دفعنا ثمنها ونحن ونحن ونحن اتعنقلوا في الطريق أصبحت فتح مزق اللجنة المركزية لحركة فتح لم تجتمع منذ أكثر من سنتين لأنه مختلفين من يرأس حركة فتح المؤتمر العام لم يستطيعوا جمعه من عشرين سنة وعشان الدقة من تسعة عشر ونص لم يستطيع جمع المؤتمر العام توجهات شتى يذهب ليتحدث باسم الفلسطينيين أمام الإدارة الأمريكية وانظر الصورة التي يعكسها الله يرحم أبو عمار كان حريص إذا راح إلى أي مشوار يبدو بأن كل الشعب الفلسطيني خلفه وكل الأمة العربية معاه وكل الأمة الإسلامية ترفع رايته حتى يتحدث وهو قوي انظروا ذهب محمود عباس إلى واشنطن وفتح اللجنة المركزية ضده بمعنى تنظيمه اللي هو بقول أنا قائده ضده ومختلفين عليه حتى أمناء سر الأقاليم في الضفة الغربية اختلفوا معه وذهب مغاضبا من رامالله إلى واشنطن وأعضاء فتح في المجلس التشريعي ضده وهو مختلف أصلاً مع حماس حتى فصائل منظمة التحرير اللي كان دايماً بتحلى بيهم ركن الأستاذ عبد الرحيم ملوح على جنب لأنه ما رضيش فيه رئيس لدولة فلسطين حسب قرار الإخوة في الجبه الشعبية واختلفوا فيما بينهم على التسميات لوزارة فياض فذهب وهو أيضا مختلفا مع الفصائل هذه التي كان يجمعها عند كل أزمة ليستقوي بها فلا أدري راح يتكلم باسم من يمكن باسم اللاجئين اللي شطب حق العودة وفي أحد المحاضرات في الولايات المتحدة التي ألقاها ألغى حق العودة وقال لا يمكن للفلسطينيون أن يعودوا إلى وطنهم هذا حل لا يمكن تحقيقه وإحنا بس بدنا الحل عادل لهؤلاء حل عادل إما بالطاويض وإما بالإقامة وإما بالهجرة وإما بأي شيء أما يعود إلى وطنهم وإلى ديارهم وإلى مزارعهم وإلى مقدساتهم وإلى مساجدهم فهذا أمر أصبح من المستحيلات أهو مفوض باسم هؤلاء باسم الذين شطب حقهم وأملهم وأملهم الذي ربوا عليه أطفالهم وبعضهم لازال يحمل سك الأرض ومفتاح البيت فأنتكلم بباسم من بباسم من محمود عباس أتكلم باسم هؤلاء جميع باسم هؤلاء جميع أمر في منتال غرابة في الحقيقة حتى زار سوريا وزار قطر وزار بعض البلاد ليبدو أنه رايح وخلف إجماع عربي ولذلك وقف وقال المبادر العربي هي فرصة لأنها تجمع الإجماع العربي والإسلامي ظن أن في هذه الزيارات أيضا إشارة بأن هؤلاء معه فيما يطرح ولكن أعتقد بأنه كل هذه الشعرات وكل هذه الحركات البهلوانية وكل هذه التصريحات التي يلغي بها حق العودة والتي يتفاخر بها يتفاخر بما يجري في الضفة الغربية وكل هذا التحريض الذي يجريه ليل نهار على قطاع غزة أتصور أنه في النهاية ستبدو الحقائق حينما ينكشف الغبار الغبار الوهمي هذا الذي يصنعه لأن هناك شعب لا يمكن على الإطلاق أن يضيع حقه بتصريح ولا يمكن أن يعترف بكيان لمجرد توقيع ولا يمكن على الإطلاق بالتزامات من وراء ظهر الشعب الفلسطيني أن يضيع هذا الحق ولا يضيع هذا الأمل في العودة إذا الصورة هكذا طب لما الحوار وما هو مستقبل الحوار أولي شي دعونا نتحدث عن الحوار نفسه نحن وجدنا أنه لا يمكن على الاطلاق أن نرفض حوارا فلسطينيا داخليا لأنه نحن وهم نعتقد بأن الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه السيد محمود عباس أعتقد بأنه ما في سبيل إلا إننا نتحاور لأن الطريق الآخر طريق جربناه في غياب التحاور والكل يعرف نتيجته لأن السيد ديتون كان له خطة متكاملة هي في الضفة الغربية وقطع غزة لكن الأجهزة اللي عملها والخطة اللي وضعها في قطاع غزة كانت خطة مستعجلة وما كانش في قوات إسرائيلية تمهد له الطريق وتسلمه المراكز والمدن مركزا مركزا أو مدينة مدينة ففي أول خبطة انتهت خططة إلى الفشل ثم قالوا حماسا قلبت لا. على السلطة لكن في الضفة الغربية هو مبسوط جدا لأنه حقف نجاحات وللأسف الشديد أنه في الحوار خاصة فيما يتعلق بالأمن يقولوا بأنه لا تغيير على الأمن طرأ على الضفر الغربية كل ما طرأ في قطع غزة كانت في أجهزة وراحت وقعدين في بيوتهم الآن بغدوا رواتبهم وقعدين يعني بمعنى أن الوضع شاذ في قطاع غزة أما الوضع مستقر في الضخفة الغربية ومن هان عايزين أن الوضع يعود في قطاع غزة في إطار السلطة الواحدة وفي إطار الأجهزة الموجودة في الضخفة الغربية اللي برأسها جنرال ديتون هذا باختصار الفكرة اللي بنطلقوا منها في الحوار على الرغم من انه هناك شعارات كثيرة توصلنا وإياهم وهناك كثير من المبادئ توصلنا وإياهم إلى اتفاق مع الإخوة في فتح هو المفروض انه الحوار بيكون مع مع يعني أجهزة السلطة في الضفة الغربية لأنه الآن في, في, في مشكلة حتى بين الوزارة ومحمود عباس والإخوة في فتح فيما يتعلق بالضفة الغربية فأن يحاور الإخوة في فتح عن السلطة حتى فيها إشكالية لكن على كل حال في الموضوع الأمني هم يجابوا أحد قادة الأجهزة الأمنية الموجودة في الضفة الغربية اللي تضح بوضوح أنه كل ما صنعناه من اتفاقيات لا يستطيعوا أن ينفذوها في الضفة الغربية وبالتالي أصبح كل, ما كل همهم في الحوار إنه احنا نصنع شيء في قطاع غزة مشترك أما الضفة الغربية فقد تفهمنا على إخراج ووقف الاعتقال وما إلى ذلك فلم يستطيعوا أن يخرجوا أحدا إلا الإخراج الطبيعي اللي بدخله بخرج لأنه معلوش اشي او لأنه قضى مدته في السجن او لأنه مش فيش فايدة من اعتقاله وبدأوا يطرحوا اشياء لم تكن مطروحة في الحوار من بداياته ويتمسكوا بها ثم يصروا على رفع ما هو جوهر الحوار طرحوا في المدة الاخيرة قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الجالسة الآن في بيوتها مع الأجهزة الأمنية الموجودة حاليا قوة مشتركة وبدأ الحديث عن قوة مشتركة ونسي كل ما كان له علاقة باتفاقيات وحوارات حول وحدة الأجهزة الأمنية حول تشكيل لجنة مشتركة لإعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة نسي كلها القضايا هذا وبدأ يحاور في قضية طارئة حتى لا يتكون الحديث عن الضفة الغربية بأي حال من الأحوال طبعا لا مستقبل للموضوع الأمني إن لم يكن أي خطوة نخطوها سوية في الضفة والقطاع بشكل متوازن وبشكل متكافئ وبشكل يشكل جزء من المشروع الوطني والمتعلق بالجانب الأمني لا في تنسيق أمني مع الاحتلال ولا في قيادة خارجية يتقود أنجهزتنا الأمنية في الضفة الغربية أو في غيرها طبعا الإصرار في كل قضايا الحوار على المواقف, المواقف التي أصرت أصر الأخوة في وفد فتح لأنهم انطلقوا من قضيتين القضية الأولى أنه تطع محاصر وأن حماس رهينة في, في هذا الحصار ومع الزمن تضعف إرادتها وهي اللي في حاجة إلى كسر الحصار وفتح المعابر وهذا مفتاحه بيدنا إذا لم نتفق لا يمكن أن يقسل الحصار ولا أن تفتح المعابر وبالتالي سنبقى متشددين على نظرتنا وعلى وجهة نظرنا وحماسة لأمامها الفرصة أنها توافق على ما نريد حتى ينفك الحصار أن قطع غزة بمعنى أخذت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رهينة رهينة وحاصرته وجوعته وأمرضته في سبيل أن يكون هذا الضغط ضغط في الحوار على حركة حماس من أجل الوصول إلى ما يريدونه ثم هم يأملون بأن يثور الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على إدارة حماس أو أن عناصر فتح الموجودة تستطيع أن تصنع شيء في قطاع فزة ولذلك المسألة لم تكن ساكنة في لحظة من اللحظات حتى الأهداف التي ضربت في معركة الفرقان تم تجديدها وإرسالها إلى الله تمهيدا لإرسالها العدو الصهيوني ليغير خططه وبرامجه ومواقع أهدافه تعرف إن هو ضرب ما يزيد عن 300 هدف من مراكز أمنية وغيرها وبيوت للقادة وقادة القسام وقادة السلطة وما إلى ذلك دمرت معظم بيوتهم معظم أماكن عملهم معظم المراكز الأمنية والشرطية الآن في مراكز جديدة وفي بيول جديدة في تجديد لبنك الأهداف وأعتقد أحد النقاط التي وضعت في الحوار كانت هذه النقطة وهو عدنا بأن نسلم نفس التقرير الذي أرسلوه بعض العناصر في قطاع غزة إلى قيادتهم في رمالة تمهيدا لإرساله العدو ليجدد خارطة الأهداف من جديد للإخوة في مصر هم يعملوا من خلال هذين العنصرين أنه يتغير موقف الحركة صحيح الحركة في الحوارات منذ اللحظة الأولى هي التي قدمت مشاريع العمل وهي التي قدمت المخترحات العملية للخروج من الأزمة بكامل عناصرها وفي اللجان الخمسة وحتى حينما نتوصل إلى تفاهمات واتفاقات الحركة هي التي تبادر بطرح الحلول الوسط على الرغم من ذلك على الرغم من ذلك لا زالت قضايا أساسية عالقة تحول دون الوصول إلى نتيجة في الحوار أعلم أن الموضوع الأمني موضوع شائك لأن من يحاور لا يملك القرار فيما يتعلق بالمسألة الأمنية داخل الضفة الغربية ولا يملك إذا وقع على أي تصور او اي اتفاق ان يطبقه لكن المشكلة ليس لا تقتصر على القضية الامنية فالقضية السياسية وخاصة في تشكيل الحكومة هي اكثر تعقيدا كنا نعتقد وبشكل مجرد بان ارادة الرباعية يعني هي العائق دون الوصول إلى نتائج لكن يتضح بأنه حتى الطرف الآخر المحاور هو أكثر تشددا من الربعية ومن الأوروبيين فيما يتعلق بالشروط التي وضعت تبدأ للأوروبيون وغيرهم بأن هذه الشروط يجب أن تتغير خاصة بعد معركة غزة ويجب أن يتم التعامل بطريقة أخرى ولكن للأسف الشديد أصبح الطرف الفلسطيني أكثر تمسكا تحت عنوان التزامات منظمة التحرير أكثر تمسكا بشروط الرباعية من الرباعية ذاتها لأن أطراف كثيرة في الرباعية بدأت تتحدث عن أن هذه المسألة ليست بالضرورة أن تكون موجودة عند عقد أي اتفاق أو بالتعامل مع قطاع غزة أو بتشكيل حكومة وحدة وطنية أو تشكيل حكومة تكنقراط نحن قدمنا أن تكون هناك حكومة سياسية حكومة غير سياسية من تكنقراط تبتعد بهذه المسألة لكن وجدوا بأن وعادة الإعمار بعد ما حصل في قطع غزة أنه قد يكون هدفا ثالثا نضغط به على حركة حماس ونضغط به على الوضع في قطع غزة حتى يقبلوا بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ولذاك تشددوا أكثر حتى في موضوع التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والالتزامات المتعلقة طبعا الكل عرفها على أبرزها هو الاعتراب بالكيان الصهيوني ولذلك موضوع الحكومة موضوع أكثر صعوبة من الموضوع الأمني أيضا ومنهان لا يمكن الوصول إلى تفاهمات حول هذا الموضوع اقترح الراعي المصري تشكيل لجنة وبداية الطرح كان تشكيل لجنة غير سياسية من الفصائل الفلسطينية وهذه تعمل لاعادة الاعمار وتطبيق ما يتم التوافق عليه في الحوارات وتبقى وزارة رامالله ووزارة السمعين هنية في غزة كما هم يعملون وهذه تعمل فقط في المجالات غير السياسيين في مجال الإعمار ومجال التهيو وإعادة الانتخابات والأسف الشديد أنه في الجلسة اللي بعدها تغير التون وبدأ الحديث عنه لجنة تعمل من خلال حكومة معترف بها من المجتمع الدولي طيب شو الحكومة المعترفة حكومة فياضي إذا كان حكومة فياض مستقيلة حكومة فياض غير شرعية لم تأخذ تصديقا من المجلس التشريعي حكومة فياض اختلفت عليها كل الكتل البرلمانية ورفضتها فتح ورفضتها الجبهة الشعبية ورفضتها حزب الشعب الفلسطيني ورفضتها حماس هذه حكومة لم تأخذ شرعية من الشعب الفلسطيني تريد أن يكون مرجعية لهذه اللجنة ولذلك فكرة اللجنة أيضا وؤدت بهذه الاختراحات التي لا يمكن أن تطبق في النهاية لأنه إذا كان مرجعية حكومة فياض معنى ذلك أنه هذه لجنة وصاية على قطاع غزة وليست لجنة مشتركة تعمل بين حكومتين حتى استئناف أعمال المجلس التشريعي كان هناك اعتراضات شديدة على استئناف أعمال المجلس التشريعي بشكل يعكس إرادة الشعب الفلسطيني لأنه تعرفين الشعب الفلسطيني اختار حركة حماس بأغلبية ظاهرة وجاءت العدو الصهيوني وأخذ ما يزيد عن 37 نائب ووضعهم في السجن فحرم حماس من أغلبيتها وبالتالي إرادة الشعب الفلسطيني والمتمثلة بهذا التركيب داخل مزل التشريع تغيرت فقلنا للفتح ولغيرها بأنه لابد أن تعمل على احترام إرادة الشعب الفلسطيني وأن يستأنف أعمال المجلس التشريعي بإرادة شعبية وليس بإرادة الاحتلال ومن هنا كان اختراح الإخوة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأنه نعم لابد من من مقترحات تضمن أغلبية حماس في المجلس التشريعي وتضمن استمرارية عمل المجلس التشريعي بعيدا عن سلطة الاحتلال وتأثيره في القرارات وفي التوجهات السياسية وغيرها داخل المجلس التشريعي واخترحوا في هذا الإطار بأن يتم استبدال من هو على القائمة دون استقالة الأول بمعنى إذا خرج إذا خرج من السجن يعود إلى موقعه ولكن يأتي التالي له في القائمة ويتم توكيل من هو مسجون على حساب الدائرة ثم تتحمل الحركة أو الجهة صاحبة التسميات التكاليف المترتبة على ذلك ووافقنا على ذلك ولكن رفض الإخوة في فتح هذا الاقتراح وأصروا على أن لا تغيير على تركيبة المجلس الحالية على الرغم من وجود هذا الكم الكبير من أعضاء المجلس التشريعي في سجون الصهيونية وهم بالتأكيد سيبقوا أسرى في هذه السجون حتى انتهاء الدورة دورة المجلس التشريعي ولذلك كان واضح جدا أن هذا أمر لا يمكن على الإطلاق أن يحسب في الإطار الوطني حينما لا تعمل على إبطال وتحييد العدو الصهيوني من العبث في عضوية المجلس التشريعي وحينما جئنا إلى ما يتعلق بالنسبة الانتخابية طبعا طرحنا نحن الدوائر طرحهم النسبية الكاملة اللائحة النسبية في الانتخابات ثم تم حديث متواصل حول هذا الموضوع حتى قبلنا بالقانون الحالي وهم قابلوا بأن يكون هناك شيء مشترك ولكن بنسبة غير خمسين إلى خمسين وحتى الآن هناك خلاف على كم نسبة الدوائر والقائمة من من النسبية والمطروح من قبل الحركة ستين في قائمة النسبية وأربعين في الدوائر ولازالت هي نقطة خلاف بلا شك أن القضايا الجوهرية والناحية العملية الموجودة الآن خاصة في الضفة الغربية لا تؤدي إلى أي بصيص أمل في الوصول إلى تفاهمات أو إلى اتفاقيات وإذا أضفت إلى ذلك ما الذي يجري في الضفة الغربية من اعتقالات ومن سجن ومطاردات لكل المقاومين وبرنامج المقاومة انا اقول لكل المقاومين وبرنامج المقاومة لانها لا تقتصر على حركة حماس في عملية ملاحقة حتى لفكر المقاومة عملية ملاحقة لكل ما يشتبه بانه قاعدة تحتية للمقاومة أو بأنه يساعد المتضررين من المقاومة لعما عبدالسطار القاسم تلاحق كل أسرته لأنه يكتب مقالات مؤيدة للمقاومة هذا ليس له علاقة بالمقاومة بحد ذاتها في مواجهة العدو الصهيوني وإلا كان ملاحقا من العدو الصهيوني وتلاحق أسرته النواب في المجلس التشريعي اللي من حماس اللي بيسلم عليه في الشارع ثاني يوم بيأتي إله بلاغ إيجابر في المخابرات وفي الأمن الوقائي عملية إرهاب حقيقية وملاحقة حقيقية لكل واحد لمجرد أنه رد السلام أو سلم على أحد هؤلاء نهيك عن ملاحقة إغفال المؤسسات مؤسسات الأيتام مؤسسات الأسر المستورة أسر الشهداء أسر المعتقلين وما إلى ذلك من جمعيات وكذا كل ملاحقة فحينما يكون الملاحقة في الضفة الغربية لمشروع المقاومة ولروح المقاومة ولثقافة المقاومة ولثقافة الرفض للاحتلال وفي نفس الوقت بيرسم خارطة المستقبل للضفة الغربية من جدار ومن القدس ومن توسيع وتسمين للمستوطنات وانتو حينما تتحدث عن مستوطنات مستوطنات الآن تتحدث عن مدن كاملة في قلب الضفة الغربية نمت كلها في فترة التسوية السياسية بعد الثلاثة وتسعين فأزمة المشروع الوطني الأزمة الحقيقية التي نواجهها نواجهها الآن في الضفة الغربية وليس في قطاع قزة ولذلك حينما تشاهد كل هذا الوضع تقول أنه في مشكلة حقيقية في الحوار نحن نعلم بأنه من الصعوبة عن رغم من وضوح القضايا وضوح كامل فالتسوية لا مستقبل لها وكل الوعود التي أخذوها سابقا تبخرت والوعود التي ستأتي لن يكون لها مجال للتحقيق لا يمكن أن يكون لها مجال للتحقيق لكن لا تراجع عن هذا الطريق للأسف الشديد وفي نفس الوقت مصرين على أن يكون الآخرون مثلهم في نفس الوقت وقالوا لو تكفرون كما كفروا فتكفرون سواه حقيقة مشكلة كبيرة تواجه المشروع الوطني والمستخبل الفلسطيني على الأرض الفلسطينية هذا هو الوضع اللي احنا نتكلم فيه في الحوار ولذلك أقول وبكل وضوح هناك مسؤولية وطنية للإخوة في فتح الإخوة فتح نعلم تماما لأنه هناك مشكلة حقيقية في عدم قدرتهم على الحسن في القضايا في القضايا الداخلية والآن في القضايا اللي على المستوى الوطني لم يستطيعوا الحسن لا في القوائم الانتخابية سابقا ولا في الاضطرابات الأمنية حينما لم تكن حماس طرفا فيها ولم يستطيعوا الحسم حينما كانت حماس أيضا طرف ولم يستطيع الحسم في قضية المؤتمر ولا حتى في قضية اجتماعات اللجنة المركزية في غياب في غياب في عدم قدرة للحسم في الإطار التنظيمي بس يا إخواننا هذا الأمر بضر بضر في القضية الوطنية كلها هذا الأمر بينحت في حقنا في مستقبلنا في مستقبل لا بد من وقفه بد من تدبر في هذه المسألة والخروج من هذا المأزق لا يمكن أن يبقى هذا الوضع لأن هذا الوضع باختصار شديد في الحوارات الداخلية لا يمكن أن يكون له نتيجة إلا لا مع عدم القدرة على تقديم أي مبادرة لأنه ليس هناك من قدرة على الحسم الداخلي لا في الإطار الداخلي ولا في الإطار الوطني فإلى متى ستبقوا في هذا الموقف وفي هذا الموقف يا إخواننا المسألة جد خطيرة حينما يكون ويستخدم الشعب الفلسطيني رهينا للعملية السياسية في الحصار والضغط عليه أين القضية الوطنية والوطنية من هذا السبيل ومن هذا الطرح حينما يلاحق المقاومون ويقتلون هم ومن يستضيفهم كما حصل بالأمس وين القضية الوطنية وين مستقبل المشروع الوطني لابد من عقلاء يخرجوا هذا الوضع عند الإخوة في فتح لابد من خروج من هذا المأزق حتى نستطيع أن نخرج من المأزق الآخر لإسم الحوار من الممكن أن يكون هناك مخرج آخر أن الراعي المصري أنه يحاول أن يكون أكثر إنصافا يحاول أن يكون فيما يتعلق بالحوارات تقييمه تقييم موضوعي وأن لا يتخذ على الأقل يعني لأنه مش قادر يخرج من عند الإخوة فتح بموقف واحد أنه هو يضغط على حركة حماس لأنه يعلم حركة حماس هي حركة واحدة في قرارها وتستطيع أن تنفذ ما تلتزم به في أي حال من الأحوال ولكن هناك قضايا هم يعلمون ونحن نعلم والجميع يعلم بأنه لا يمكن القفز عليها لا يمكن القفز على مشروع المقاومة واستمراريته لا يمكن القفز على حق الشعب الفلسطيني في العودة والالتزام بذلك لا يمكن القفز على أن الوحدة الوطنية لا يمكن أن تتشكل إلا باتفاق بين الإخوة جميعا وأن تكون الضفة والقطاع وحدة واحدة في كل ما يتعلق بالاتفاقيات والتفاهمات والإجراءات والهيئات والمؤسسات ولا يمكن أن يتم كل ذلك وأن تستخدم الضغوط سواء على المعابر أو غيرها لإجبار الحركة أو لاخضاع الشعب الفلسطيني وتركيعه بسبب ما يجري في كل هذه الأحوال على كل على كل حال نحن سنبقى في هذا الإطار سنبقى متحاورين سنبقى ندافع عن قضايا الكلية سنبقى ايجابيين في كل القضايا التي تتعلق بالحوار حتى لانه في النهاية الهدف وحدة الشعب الفلسطيني هدف انقاذ الضفة الغربية مما هي فيه هدف كبير ولا بد ان نسعى له هدف ان يكون الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج تحت مظلة واحدة وفي مشروع واحد مقدم القضية للعالم أجمع قضية موحدة وليست ممزقة قضية ممزقة لا في الداخل وقضية ممزقة بين الداخل والخارج قضية ممزقة في الإطار في الطار الرأسي والإطار الأفقي هذا لا يمكن أن يفيد شعبنا بأي حال من الأحوال نحن فعلا نريد أن يكون هناك مظله واحدة وقد توافقنا في لجنة المنظمة وقدمنا ما يلزم في هذا السبيل حتى يكون هناك في... وحدة واحدة لشعبنا ومضلة واحدة وقضية واحدة ونحن سنسعى جاد دين يكون المشروع الذي يقدمه مشروعا واحد وطرحنا في ذلك أن وثيقة المفاق الوطني التي وقعتم جميعا عليها هي أساس كافي لمشروع مشروع وطني نلتزم به ونقدم لعالم أجمع ونحن ملتزمون بكل ما وقعنا عليه من أجل وحدة وطنية ومن أجل إنجاح لهذا الحوار أعتقد ان هناك في دور على الإخوة داخل فتح لا بد أن يقوموا فيه في إطارهم الداخلي أولا وفي حسم القضايا في حسم القضايا المطلوب حسمها في الإطار الوطني ثانية نحن نعلم حجم المشكلة وعمق المشكلة الآن الموجودة في السلطة الفلسطينية في السلطة الفلسطينية سواء على مستوى الحكم والرئاسة أو على مستوى رئاسة الوزراء أو على مستوى الأجهزة الأمنية لكن لا بأس نستطيع أن نعالج كل قضيانا بمسؤولية إذا استطعنا فعلا أن نغلب الصالح العام وأن نوحد صفنا وأن نحسب في قضيانا وأن نقدم في هذا الحوار مخترحات عملية واستجابة لرغبات الشعب الفلسطيني ولأماله لطموحاته حين نستطيع أن نخرج من هذا المأزق الذي وضعنا فيه شكرا لحسن استماعكم شكرا لأختلال ولمعدي ولمستضيفيه هذا اللقاء شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>